بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلي مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين إن شاء الله وعنك بلا بينا آيات دا أفرطان إيشان سورة الشورة إلى آيات دا طبان سورة الزخرف ترسي قهر وحاينه الدنبايي ومن يضلل لله خفك الله اللهم فما له أمسكنا نموه ولي وحكا المي من بعده من بعد الله و ترد ظالمين و ظالمين تواد عرق و ترد ظالمين تواد عذاب عذاب كمارك اركان يقولون ايبو هل من سبيل ود مجرته إلى مرض العلين و دمال لهل و ترد ظالمين الله بندك عليها عالمنا على خاشعين ايبو الدنسان وحصلان وفوررا من الظل الظل او البحر Jan Duruna Ega Jan Nartha, Mint Narfin, Daimo, Khafiyi Nogason, Ossei Kagahadi. وقال kalle lelledin ja Kuayirahdi, Ammanum Uminovej, Inno Khaasirina Kuwa Khasare, Inno Khaasirina Kuwa Khasare, Amfuso on noftoodi ja Alim, Innoftoodi ja Wai, Ommelkum Gehi, Inno Khaasirina Kuwa Khasare, Jomma Kriyamet Kriyamet Kriyamet si xadab in xadab ay ku sugan yihiin muqiimn oo daa'ima Allahu alayhi daalmiinta dulmiga quraanka wuxuu isticmaalay shirkiga waad arki daalmiinta naarta markii loo bandhigo naartii halkan la keeno yago khushuuc khushuuc ayu dulleysan wayay dulli iyo albaar dertii Voikoan nyt todistaa, että koko kassare, nyt todistaa, että koko kassare, keskimmäinen koko kassare, nart beikeliin. Elköhde on koko kassare, no, tämä nart on vada galan, no, hän ei sugume filla, tämä elku jännä vada galan, hän tekee ei arki, خارش عينا يو خش الأصل أسأر من الذل الذل الذلتي يو ينظرون يضربون ويئج من ظرف الدايمه خفيا وقسانها سكو هذه الدفروح بقية مركمال بحكم الدفروح تاجين يعني هذا هو مرلا ولاوري كارو وقال الذين كوا وحيدا هدين آمنوا إن الخاسرين كوا خساري ها الذين كوا ويخسرو كوا خساري أفضل صنوف تعود كوخسارة يا رب. تسمى الكلب بفروه هذا كبح النار بعوسا ببابه. والليم غير كودن هو يوم القيامة. القيامة يوم كيس. والكاداي النار توضع الجلنة. وحباي سقوم فيلا. هدي أهل كجنة الجلنة ويكلف وجهين. الله النذ ذالمين في عذاب عذاب بكل سجيهن مقيم الأشوكتور وما كان الله ممسوجنا ذالمين ثمن أولياء وحكامية. كو سويه سرونه حوق غارغار ومن دون الله الا خيرك ومن يدلل الله الا خف كل من فمال له مسنان من سبيل وح ود او حنون ود حنون ومسنون مردوا waddo hanun qofka allah lumiyo waddo hanun u qaado hanun dambe uma dhina markuu ruuxu heerka gaaro hanunku way kala tagen waxa hanunku wayntay markii hore islaamka fahmaan hadana ka noqdo oo أو شديد انقطاعه، فما لهما سونميس سبيل ودو إلى الهدا، حاجة هنون كودو أقوبح هما اسم، سدا درت هاد، داليمين توحة هايستا واد أركثانه، قبل أجيبه لربكم، خبيجين أجيبه، من قبل أن يأتيا، انتو إيمان كهر، أفسوالك صحيح من قبل أن يأتيا انت هنون إيمانن، أفسوالك صحيح وسدا، لكنه دي حرف حرف الله من قبل أن يأتي iimannin koor yooman maalin yoomka soo laamareedda wax xelin kara wana jidii lahu yoomka minallaah ay la xaqiis waxa lag diib ugu xelin karo ma yeeli karsidii kara ma jiro malakum idin ma suunaanin min maljeen mekaanu bangal yooman idin ibnu kathir saasu kufasiraya minna kayr al-isqarin isbaqarin kartaan laakiin tafasirta allah wuxuulay wa rdaalay meentaw wax ay soo aragtay muhammad ali gar ula taga allah subhanahu wa ta'ala ad kaga gar baxda istaajibu ajibu oo aqbala rabbikum rabbigin daawadisa aqbala min qabla an ya'tiya intanu imanan yawmun malin la marada wax cilin kara una jirin lahu yawka minallahi al wa ka cilin kara una jirin malakum idin masuqna maalinta iyada malakum ja għaddi di kirtani meċino, ja għaddi di kuttali jo, umbaadar aradu. Isse jibu solla maddin. Markaddu ila, mhmm, aradu, eduseda, sede. Udarwad, markaddu sede, eduseda. Fama arsan laka, kumma annan dirin. Hafidan, kormera, ila tkatta, حيلك كسارا وإن تجأرسيش هدي يجود ديدان أض حافدك متهد إلالية كمتهد الله كسر قلنا إذا أذقن أمركن ننسينه الإنسان بني آدم كمنا حاجة يجر رحمة الرحمات فريحه وكبر بهار رحمتي فرح كبير يكو كبير وإن تسبهم ضيع سب تسياة يا نباتها تماضوا بسبب ماشي بسبب تقدمت أيها الرمر سيديم قام هذا الإنسان ka furu galnimada badna wayo naxmadi hore ilasiye xusuusan mahay waligaa ba khayr ma aragayo de marka adnibo ilaa maxamed uu aad gaarsiiso oo duu shebtu haday jeetadaan oo diida adigu khaafid kama tiin kuma shaqulee ila xisaabta ma is adig kaliya waxa ku saaran inaad gaarsiiso ducada ay salaam ko dhana waa sidaas oo gaarsiinu ba iyaga xilka saaran yahay inay ku qasbaan suugaaluma marka sida leeyahay wa inta nabiga uu cali salaatu an dagaalka loo idin weey hatta marka dagaalka dadka dagaalka luguma qasbi jirin diinta luguma qasbi jirin dagaalku wuxuu ku fadhiye galadii soo ama galadii oo dhal islaam leeyahay ama galadii oo is abaabulaysa ama galadii oo daacwadi hor joogsatay ee ruux kaliyo lagu qasbayay diinta ma jirin fumaarsalaaka kuma naad ila haafidan ilaa ilaa inaad taa calim tusho la ilayka ma ma وإنا النجبو إلا ليه إذا أذقن أمري كان لنسينه الإنسان بنية آدم كتب عدوه ويه منا حق يجاك رحمة الرحمه فرح بها وكفره فرح كبر بكفر حياه إنه يسهو مطبيلا طاي وانتم سبب ما دا الحمان أبار يقاشي يفقد ما أسيباه بسبب ما شيء سبب تقدمته هرم سته انتم سبب ما دا سبب تسيئة الحمان يفقري بسبب ما شيء سبب تقدمته هرم سته تقديم قامه final insaan addu ku Galima furu gaalima badna weeyo lixmada hore ee la siiyay uu ka gaalobi maxsuusanayillaahi allahu wahu asugnaadi mulku samaawaati wal ardi samaada iyo ardada mulkigooda iyo tassarufkooda iyo abuurkooda yaqluqu allahu aburaa bayisha wuxu doona yaabu husi ya limayisha qofku doona inaatan gabdu siiya wu yaabu husi ya limayisha qofku الذكور الويل البوسية أو يزوجهم بأسغل المعنية ذكرانا ويلال إياه وإناثا قبله ويجعلوا حكيالا من يشاء قفك الدون عقيما مداله حكيالا إنه الله عليم كأقوي قديرنا وحوال بكرة الله سبحانه وتعالى سمده أرضا الله وعبوري وحلا وحد دوننا وعبوري حقا داتك مركي اللوي ماد قفك الدونة قبل ميرنبو سين أم بيادو نساس أهيدو بالمتال لوضوكالي قبل ميرنبو لها qofku doonana wiilal miidan buuxin siida Ibraahim oo kale qofku doonana isugu la maaneen si Nabii Muhammad oo kale laakiin anbiyada kaliye looma jeedo wiilali gabdhu siin qofku doonaa on ka dhig markaa meeshaan waxay la yarmitaa xagal waa arurtu ba meesha la sheegay xaga aabaha markii la yiraa waa haga wa abayogi haga naba aruti way marka waxa la yidhaahdaa ee dhaacaanka xaga ninka ka imanaya haduu soo hor dhaco ilmo weel bungan haduu ka xaga kale soo hor dhacana gabad bunxan haga oo ekaanta marba midkiiba taa marka isku darsamaan midkiiba taa iyo ilmo الله aya balay allah marka ilaahi qudriday si kamid Deep is one of the things you do i do and call it So you can hear forth the word of your means You have money for the sign that was in present accessible. You have money for the experience in writing if you are parcels your Zheng you are not buying anything in your sense that you need وحول وما كان لبشر إلا وما كان أُمسكن لبشر قف بني آدم أن يكلمه الله الله إنه الله الله إلا وحي إلهامه سيدي النبي مرر كقرقود أو من وراء حجاب سيدي النبي موسى وكله أو يرسلوا دير الرسول سيدي جبريل لو دير وكله فيوحي رسول خاصو كو وحيون أو أنبياد و شيغ بي كالله ما يشاء و خو الله و خو fayihu wuxuu wixoon all baa idin he idankiis ee malagaasi baysha wuxuu doono in wala ali ali muhammad nabi waxay ku sidi nabi muusa idaa arabtu sidi u bal adiguna dee nabi لكن مو أنا أرجمه، مرك آيدهنا لوجو جوامي، قف بشرة، على الله الما إلا وحي موي، وحي إلهام موي، وأكيد نبغيه، نفس الروعي جبريل، قلب جاي قلوب خطفا، سدا صداية صدا، يعني نفس كل نفس اللي تموت موتة إلا بأجلها، وأكيد نبغي قلبك لوجو شر، ملك جبريل معه، وحي إلهام، أو من وراء حجاب، حجاب قداشيو نبي موسى سوَّن الله عرق يو الله سبحانه وتعالى أما إنه الرسول دلوا ملك جبريل أو كله أو دلوا ملك جبريل إي سين كيسا الله إيدك هي أمر سينثيصة وهي الله دONO وسقاصيو وما كان وما سكن لبشر قفبني آدمه أي يكلمه الله إن الله الله الله إلا وحي إلهامه أو من ورائح حجاب الحجاب قداش سيد النبي موسى كله أو يرسل أو درا الرسول الرسول أو درا او يوحير رسول كاسيو وحي بيدنه ألا إذن كيسه ما يشاؤه الله دونه إنه ألا علي كسرهوي كسرهيوه حكيم أو فلسا وكذلك سدا أمبيا ذا اللجوح يودي ينوحين إليك حقا روح وحي ومن أمثلة أنك مامل كيجة روح لا سُقراً كاللوجيد والروح والنحرس ما كنت ما أدرى تدري كي أجا ما كتاب للسود جينا يوحيه كما دان ورقمن ولو الايمان يمنا امننا ما ادنغينو كوما شرحني نبيكم مومن بوها او الله ييقينو الله يقين لكن ايمانك الله لو لها يعني ولكن جعلناه قران كان وخان كيهلي نور ندي من شاو كان من عبادنا يا كميل waa inna kaajiguna lattadi waad ku hanuunind dadka ila siradajid mustaqim wa toosan siradillah nabi muhammad waxa lagu yiri wa lagu waxyooda sida anbiyaada lagu waxyooda ruuhan kitaab waxyooda naxariisa يونا أقون أولا هين لكن كتابكي وحنكاديغن القرآن قفكان دوننا نقوها نوني نين. وكذلك سيدا أمبيادا كالرسول وحيو دين. يعني حين أقو وحيونا إليك حقا روحا وحي نحريسا ومن أمرنا أنه مامولكي يغاها. ما ما أدن هين تدريكي وحكو أغا ما الكتاب وكتاب وحيو يغاها. كتابك اللي شيغي اللي شود كما دور غبين. ولل إيمان. إيمانك هو مشرح إنه كمادورغبنا نبيك إيمانك هو كرغم مو من بوا هاي وراءه شرحانين ولكن جعلناه القرآن كوحن كيالله نور النور نادي عن قانون به النور كامن نشافغف كان دونه من عبادنا عظم ذلك كملا وإنك عاده هنا لتادي وحدتك كوهنون لكوه الجامن إلى سراديجد مستقيم وطوسا سراد الله الذي تقيسات كوه الجامن الذي أله له, له أوس نادين ما في السماوات وما في الأرض كاسة لذكره سلاطين الله وآل غفر سلاج جد مستقيمات كنت سوا جدك إلى هوي جدك مستقيم كان لقد عربته حاله جدك الله إحلاه حاله ينتوبيه وتشيد خلق الله أي سلا سوو شهاي هريهها نكوا ودون يجير بمرها كشهاي بدو بشيدن باتهاج ودون كا ما سيده ثي بولده ثي عيدا شركة ودلا ادوتها ودلا توسكوي وين وإنك غو لا تهدي وحاد كو حونن خلقي وا هداياه غامنه اي قلبي كو غو شبي كرو الى الله اللجيد الذي عليه له, له اسنادي ما في السماوات وما في الأرض صبدي ارضاد وحا كو شبا الله الى الله الا حديث تصير الأمور امور توذن حق الله يسوبيه تصير وحي اهن امور توذن حق الله وحكا سؤال الله سبا يو عمله وقود دميتا بحكا مدى اللو بألتا إلى الله الله حقيا سيهان امور سعقيا سيهان على إلى الله تسير امور سورة الزخرف وصولة افرتان ايه السادحاد ايه, إيه ده نواسدات ايه السادحاد مكييتو ايه سورة حواميمتو نبا وذنبكيا وحوه سورة اله مكادنا حق شركيا ايه حق يعوق السارح حاجة حاجة كلا نوي كاهل لكن حاجة سيعوق si أحكام تكوم بدنها سورة ذا مكية سورة ذا مذنجة وإلى سدّي لوطن سورة ذو أمورها بالشدة يوحى صلّى بسم الله الرحمن الرحيم حامي ثدّي نديه كريوي معنى هذا تفسير والكتاب كتاب كمان قلنا أرثبو adda waad cadahay in annagu jecalnay quraanka waxaan ka yeelay kitaabka quraanka quraan arabiyan oo arabiya laalakum taaqiluna si aad u fahmta idikuba arab baatiin alla kitaab kisu ku dhaartay waxan soo alla ku dhaarto waxa weyno ajeeba wahi kitaab وإنه كتابك في أم الكتاب كتابك أسهل كي يسيبك القرآن الله عفوتك القرآن يعني ولدينا أكثى يضعه ما لا نقول أنا جاهي لا عليك كيف سريه وكتابه حكيم أم محكمها وح قصة وح بادلة من الله محكم صافي أول الله وح لي سبحانه وتعالى كتاب كان كلارتي كتابك هو كل حكية لقرآن عربي. لغة عربية ولا لغة لقولك أدوك هذا الأقوف سحسن أقوف الفراموي بذلك برتماه دون كي تلايو واحدة ما كنتي ما دا ترجمة لو أي ما هي كتاب كاسي أصل كي كتاب كوكجر الله مفروض كوكيال لدينا وقت يد وعليه ما لا أروج أروج هايود بلاك سال كا كسو سبحانه وتعالى كتاب كاسي مركب إنه نبي قل أشوعي دين تو سجادي أول كذي سجادي قابل كنا شوعنو إلهم بدى يريح دلالة بيئة بدى العسى وخفيف إيهات وأكيد صحابدو مر سيداتي تبم بصحام نجاشو تمت مر نب سد لوري سيداتهم بق تمت إننا جحدنا وإننا جحدنا يمني دين عن يوينا جس شيء لعيملها يدين تو إنه جس سجادي شفتين الحمد لله وين إننا قوي نكوأ تحسنا دين بنا نكوأ تحسنا والكتابي والكل هذا أدأ أبتر كهذا أغرد، أيك صباح الدار عليه. مجمع كريستانت الماما يا أما قلمة الماما كمجرم، وأما وعربي، أما ومجع صوماليهم معنيش الله جرنا يومي، والحمد لله وين؟ والكتاب ما كورنا على الكتاب كالمبين عداء واضح هاي. إننا جعلناه كتاب كوحن كياله، قرآن قرآن عربيا عربيا. لعلكم تعقلون السعة دو فهمتاه، وإنه كتاب كسفو من الكتابي kitaabka asalkii sibu ku الله hal wax ma foto oo leedeyna akstayd oo anigu meel aan u hayay laaliyo kaliyu kii sarreeyay weeye kitaabku hakeemun oo saafi oo muhkama afan wadarebu miyannu ka jeetan aankum xaqiin adhkira waxiga iyo waanada miyannu idin kale jeetan aydu hurim macniisu yid dad ban yahay macnahu markii la isu soo xoriyo waxa weeye inaad gaalawdeen darteed miyaanu wixdiga idin ka dayneyna way way indaba soconay oo ruux markuu gaalo Allah subhanahu wa ta'ala fadhli Isa walla indaba socon weliyo أنا كنت أنا كنت من أتاهن درت أدمي أن أدين كجس قام قام موسى فينا أحد يعني قال لماذا أتلهيهم وعد إلى ذيك الدنيا ماي والذكوة ذا يوين وكم أرسلنا دولا محمد بقلب بقوله وناشينه فصوشي كهرسي نقل قاد وحها نبي النبي في الأولين كويه رج وبياتهم كوا عروق من نبي النبي إلا أولي ما دسا كانوا وحيه هين بهن فألك نواني هلاجني أشدك هو منهم كون هدجوجا بتشل حقه حقه ومظلوه تج مثلا الأول اللي نكونه ره سنة ضواد اللي يقولا أي سنة دي يودد أي مرن ويثقثي ساسكده أيه دمعان هدو حويه إما سانة بيديخري دتكه أو نبي خسوا الله دير أمديسوي كجيزيس يجنه بركة النبي يو Kuwa ualla halaga juberi gahore, kuwa an' adi kollegiokuwa koukka uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga وما يأتيهم وما إما ندث كاهري من نبي النبي إلا أولي مث كانوا حياين يستهزئون به كونك جسدا، فلكنا وانها لاجني أشدك هو كأطعك منهم كون هذا كل شيء، بس الحق حقه، وماذا وتجي مثال الأولين كونه الطريقة ضادي، أي مرنه، أنت يو جالوا بين له لاجي، ولا من أحد كي باخلق السموات سما يوالارض ارض الله ابو راي. لا يقولون وحده خلقهن وحا ابو ري العزيز الله غالب العليم بكاينه صفات استعمال با لغا يبايه الله ابو ري مليا مركا غالدو سي ستف... صفه تفعليه صفه الذات يؤل ليها صفه فعليه ويرميسن هي رزقك يا يا الذات دي دي دي. الرحمن يعني الهنمده يدين إن الله خاصي عليه ديديني أجعل الله لكي إله واحدا وكي لإله ورمي الله يقول إله كي سعر إله لماذا ديديني صفة فعل ويف ومسييني هذا هو أدوى وإذن الله سيكون أبو ري سمد يا أرضنا الله سيكون أبو ري هذا ويف ومسييني لن يكون الله لن يقربنا إلى الله هذا شفاقات هذا وليس التمدد ويديسو من احد كيبا خلق السماوات والارض سمدي الارض ابو رله يقولون وحده خلقهن وحده ابو ري العزيز الله غالب قال عليم الذي الله جعل لكم الارض مركه سفدان الله وكده هذاك قد الله الذي الله جعل لكم الأرض دولك يدين كيه لو jaala yaani oo idin ka gobol buu idin ka dhigay wajala lakum wax idin yaal fi hadaxda subulaan wadooyin oo buuraha iyo toogaga ad ku talowdan laakum taa daduna si aad u haa runtaan allah subhanahu wa taala ardada gobol buu inooga dhigay dadqadqad lahayn oo ku diiday Geda ka soo bixiyey nabaadku aad ku raaxaysan ilaa ay goolbu idin ka dhigay aan idin diidin wadooyina ugu kale sida أن إشأن إنتهى سمر له لجباهين وملو دوهل مر اللهين إنتبهنا ملو دوهل مر مني الله العزيز العليم هي أبو رأي أرضاء إكواس قرين الذي الله هو يجعل لكم الأرض للكائن كي يلمهدن قول وجعل لكم إدين يال فيها دحذ الشبل ودوين أدمتان لعلكم تهد دون الساعدهن وتنه مرات كالذين أضعف سطان ومجالدات كل ساعتين أثقتها الله سبحانه وتعالى